وَلَا دَاءَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَدَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم السلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تتكبرون أهؤلاء الذين أقتمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون